قالت فذلكن الذي لُمْتَنني فيه ولقدر واعتوه عن نفسه فاستعصم فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا من الصاغرين